لآل لا لا القرآن الله <تصفيق> أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آلكنوا من الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونحن قال سنقتل أبناهم ونستهلي نساءهم وإنا فوقهم قاهلون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يولقها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين الجدتنا قد صار كون Regno dedicato لكم ويستسيفون في الأرض. موسى ولمعه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تدنا به من آية لتسحرها بها فما نأمل لك بمؤمنين عليه عندك أئن كشفت عنك بجزر نؤمن الملك ولا نرسل معك وَيُؤَنِّرُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَتَنَزَّلَتْ في <تصفيق> البحر فاتوا على قوم يعرفون على رسناه لهم قالوا يا موسى عسلنا إلها كما له ذلك قال إنكم قوم تجهلون إنها وَا نَادِيهِ كُنْ مِنْ عَذَابِهِ وَهُوَ فَقَطَ